عظيم الشغف بالشعر والأمثال والطرف الأدبية بل ظل كذلك بعد قيامه بالخلافة واشتغل بجلائلها ودقائقها التي لا تدع له من وقته فراغا لغيرها فكان يروي الشعر ويتمثل به ويحث على روايته ويعتذها من تمام المروءة والمعرفة كما قال لابنه عبد الرحمن يا بني انسب نفسك تصل رحمك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 وهو ما هو من دمامة وضالة ومنظر زري فاحب ان يكشفه ويسبح حكمته فساله في علقمة بن علاث وعامر بن الطفيل ارايت لو تنافرا اليك اليوم ايهما كنت تنصر فاجابه الرجل يا امير المؤمنين لو قلت فيهما كلمه لاعددتها جذعه اي لا اعاد الحرب فتيه كما كانت فاثنى عليه وقال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 ليتني من هؤلاء قال تميم وانه يقول تعاف الكلاب الداريات لحمهم وتاكل من عوف ابن كعب ابن نهشل فقال عمر كفى ضياعا بمن تاكل الكلاب لحمه قال تميم وانه يقول ولا يريدون الماء الا عشيه اذا صدر الوراد عن كل منهل فقال عمر ذلك اصفى للماء واقل للسقاق اي زحام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 اما مشاركته في سائر الفنون والمعارف التي كانت ميسوره على عهده فمن المستغرب عند من يتخيل صوره عمر من جمله اخباره ولا يتقصى فيها الى التفصيل فقليل من يتخيل ان عمر كان يعرف جغرافيه الشرق كاحسن ما يعرفه رجل في وطنه ولكن كان يعرفها حقا عن سماع وعن رؤيه وعن ذكانه تعين السماع والرؤيه بل كان يفرض على الولاد أن يحيطوا بعلم ما يتولونه من البلاد ويعزل من يرى فيه تقصيرا عن ذاك فاستقضم عمار بن ياسر أمير الكوفة لما شكوه إليه وقالوا في شكواهم إياه إنه لا يدري على ما استعمل وجعل يسأله عن المواقع والبلدان من بلاد العرب والفرس حول الكوفة سؤال مطلع خبير ثم عزله لتقصيره بعد اختباره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 فلا يكون الا استفساره تجاهل واستعظام وليس بجهل وغرار كما جاء في اخبار الخراج من هجر والبحرين قال ابو هريره ما فحواه قدمت من هجر والبحرين ب500000 درهم فاتيت عمر بن الخطاب ممثلا اسلمه اياه فسال كم هو قلت 500000 درهم قال وتدري كم 500000 درهم قلت نعم 100000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 قال له عمر كف فت ان هذه ساعه ذكر ثم كانت الليله الثالثه فسالوه ان يغنيهم غناء القيان فما هو الا الرفع عقيرته بغنائهم حتى نهاه وقال له كف فان هذا ينفر قلوب وكان يخرج للحج ومعه من يحسن الغناء فيقترح عليه ان يغني شعرا ويؤثر ان يكون ذلك من شعره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 ويُلجئه إلى المداراة والباطل فكان يقول ما يتصعدني كلام كما تصعدني خطب النكاح والتمس ابن المقفع علة ذلك فقال ما اعرفه إلا أن يكون أراد قرب الوجوه من الوجوح ونظر الحداق من قرب في أجواف الحداق ولأنه إذا كان جالسا معهم كانوا كأنهم نظراء وأكفاء وإذا على المنبر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 أبيان ومنا وهو يذكر امرأة كانت تسقي الناس يوم احد انها كانت تزفر للناس القرب اي تحملها ومنها في المشوره الراي الفرد كالخيط السهيل والرايان كالخيطين المبرمين والثلاثه مرارا لا يكاد ينتقد ومنها حين كتب الى ابي عبيده بعد ولايته الخلافه ولا تبعث سريه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 واجعلوا الرأس رأسين ولا تلثوا بدار معجزة أي تقيموا ومنها فمن بايع رجلا على غير مشهورة من المسلمين فلا يتابعه ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى أي أن يتعرضا للقتل ومنها إن الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في الضلالة فافهموا ما تعظون به فإن الحريب من حرب في دينه يريد المسلوب ومنها وقد سمع بامراه سافره يبرزها زوجوها فقال هذه الخارجه وهذا المرسلها لو قدرت عليهما لشترت بهما اي لا اغلظت القول لهما ومنها لما سالوه لما حفط المسجد فقال هو اغفر للنخامه والين في الموط اي استر للبصاق ومنها ثلاث من الفواقر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 وليس بالتكرير لنمط واحد من العبارات ويلحق بهذا تثنيه مواليه بين أسبق وأسلم ويرفأ وفرقد وذكوان وفاروخ وما شابه هذه الأسماء وهي تسمية مفردة تكاد تقتصر عليه وانما هي الطبيعة العمرية تمثلت في صيغة الكلام وفي اختيار الأعلام فلا تستطيع أن تسميها أغراب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 وكان الجانب العملي من ثقافته اغلب واظهر من جوانبها النظريه كما هو المعهود في ساسه الامم وعواهيل الدول وان كان هذا لا يمنع انه اشتاق الى نفائس الشعر وطايب الادب لما يجده فيها من راحه النفس ومتعه الخاطر ويستطرد بنا الكلام على ثقافته العربيه الى الكلام على موقفه من الثقافات الاخرى في زمانه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 فجاءه الجواب منه بما نصه، أما الكتب التي ذكرتها، فإن كان فيها ما يوافق كتاب الله، ففي كتاب الله عنه غنى، وإن كان فيها ما يخالف كتاب الله، فلا حاجة إليه، فتقدم بإعدامها، قال مفصل هذه الرواية، فوزعت الكتب على أربعة آلاف حمام بالمدينة، ومضت ستة أشهر قبل أن تستنفد لكثرتها، واحرى شيء ان يلاحظ في مساله المكتبه هذه ان الذين ادحضوها وابراء عمر من تبعتها كان معظمهم من مؤرخي الاوروبيين الذين لا يتهمون بالتشيع للمسلمين وكانوا جميعا من ارتقات الذين يؤخذ بنتائج بحثهم في هذا الموضوع فال مؤرخ الانجليزي الكبير ادوارد جيبون صاحب كتاب الدوله الرومانيه في انحدارها وسقوطها يسرد الحكايه ويعقب عليها قائلا اما انا من جانبي فانني شديد الميل الى انكار الحادثه وتوابعها على السواء لان الحادثه لا عجيبه في الحق كما يقول مؤرخها اذ يسالنا هو ان نسمع ما جرى ونعجب وهذا الكلام الذي يقصه اجنبي غريب يكتب على تخوم ميديا بعد 600 سنه يوازنه ويرجح عليه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 أن القصر الملكي وهيكل إسرابيس لم تبق فيهما تلك الأسفار التي جمعها البطالسة وبلغت في إحدى الروايات أربعة آلاف وفي رواية أخرى سبعة آلاف ولا يبعد أن تحفل الكنيسة ومعهد البطاركة بذخيرة من الأوراق والأضابير فإن كانت هذه هي الوقود الذي أفنته الحمامات بما كان فيها من جدر بين القائلين بتعديد الطبيعه المسيحيه والقائلين بتوحيدها فقد يرى الفيلسوف على فنه ابتسامه انها كانت في الحمامات انفع لبني الانسان والدكتور الفرد بيتليغ المؤرخ الانجليزي الذي اسهب في تاريخ فتح العرب لمصر والاسكندريه يلخص الحكايه وينقذها ابتداء لان حنفل بيوتوس الذي قيل انهم خاطب عمرو بن العاص في امر المكتبه لم يكن حيًا في ايام فتح العربي لمصر ثم ينقذها لاسباب شتى منها ان كثيرًا من كتب القرن السابع كانت من الرق وهو لا يصلح للوقود وانها لو قدر خليفه باحراقها لا احرقت في مكانها ولم يتجشم نقلها الى الحمامات مع ما فيه من التعب ومع امكان شرائها من الحمامات بعد ذلك بابخس الاسمان وأننا لو صرفنا النظر عن الكتب المخطوطة على الرق لما كفى الباقي من ذخائر المكتبة لوقول أربعة آلاف حمام مائة وثمانين يوما وهذا عدا الشك الذي يعتور القصة من تأخر كتابتها زهاء خمسة قرون ونصف قرن بعد فتح الإسكندرية ثم كتابتها بعد ذلك غلوا من المصادر والإسناد بل هذا عدا ما قيل من احتراق المكتبة في السنة الثامنة والاربعين للميلاد وفيما تلى ذلك من الفتن والقلاقل بين طوائف المسيحيين والمستشق كازانوفا يسمي الحكاية أسطورة ويقول إنها نشأت بعد تاريخ الحادثة بستة قرون وينقضها لمثل الأسباب التي لخصناها من كتاب بيتلر ثم يقول وهناك اعتراض أخطر مما تقدم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 وقد وقع تحريف في هذه الخرافة في بعض دوائر المعارف حيث نقل عن سبرنجل أن مكتبة الإسكندرية حرقها العرب عند فتح مصر وأن الخليفة المتوكل أنشأها من جديد وأن الترك فتحوا الإسكندرية سنة 68 و 800 وأضرموا فيها النار على عهد أحمد بن طولون ولكن أحمد بن طولون لم يفتح مصر وإنما أقامه خليفة بغداد حاكما عليها فلا علاقة للترك إذن بهذا الحادث المزعوم قال وفي سنة 77 و 800 و ألف ذكر الكوند دي لينت بريج أن أحد الضباط الإنجليز اتهمنا بليون الأول بإحراق مكتبة الإسكندرية قال وسنلم هنا بالسبب الذي من أجله ظهرت هذه الخرافة في القرن الثالث عشر ولم تظهر قبل ذلك ففي اواخر القرن ال12 رجعت مصر الى حكم خلفاء بغداد وابدى صلاح الدين بنائه في الحروب الصليبيه وانتصر على المسيحيين فلقبه الشعب بفاتح مصر وقرن بين اسمه واسم عمر بن الخطاب وكان لابن ابن القسطي ابا يعجب بصلاح الدين والله صلاح الدين قضاء القدس وعصر عبد اللطيف البغدادي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 لناصر الدوله صاحب حلب وله مؤلفات عديده في التاريخ والنحو واللغه وفي جملتها كتاب اخبار مصر من ابتدائها الى ايام صلاح الدين في سته مجلدات وكتاب تراجم الحكماء الذي نحن في صدده وان ابن القسطي وعبد اللطيف البغدادي اخذاه من مصدر ضائع واما خلو كتب الفتح من ذكر هذه الحادثه فلابد له من سبب والغالب أنهم ذكروها ثم حذفت بعد نضج التمدن الإسلامي واشتغال المسلمين بالعلم ومعرفتهم قدر الكتب فاستبعدوا حدوث ذلك في عصر الخلفاء الراشدين فحذفوه أو لعل لذلك سببا آخر وفي كل حال فقد ترجح عندنا صدق رواية أبي الفرج ونرى نحن أن ابن القفطي ونرى نحن أن ابن القفطي كان اولى ممن تقدموه بالسكوت عن حريق المكتبه بأمر عمر بن الخطاب لو كان الذين تقدموه قد سكتوا عنه لاعفانهم قدر الكتب وغيرتهم على سمعه الخلفاء الراشدين فان ابن القسطي لا يجهل قدر الكتب ولا يسبقه سابق من المؤرخين في المغالاه بنفاسه المكتبات فلابد من تعليل اصوب من هذا التعليق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 على الرواة المتأخرين للتشهير بالخليفة المسلم وتسجيل التعصب الذميم عليه وعلى الإسلام وإذا كانت هذه الحكاية من تلفيق النيات السيئة فالمعقول أن لا توضع قبل القرن السادس الهجري الذي تسربت فيه إلى الكتب المدونة وهذا يفسر لنا كل غموض يستوقف النظر في الحكاية من جميع أطرافها لأن تلفيق هذه الحكاية يستلزم عناصر شتى لا تجتمع كلها في وقت واحد قبل القرن السادس للهجرة فهو يستلزم أن يكون الملفق عليما بالأقوال والأحوال التي أثرت عن عمر بن الخطاب وفيها ما يجعل حكاية المكتبة قريبة التصديق مشابهة لما يتوخاه الخليفة في أوامره ونواهيه ولم تكن هذه الأقوال والأحوال تصديق معلومه مستفيضه الخبر بين المسلمين انفسهم عند فتح الاسكندريه فضلا عن المسيحيين او الاسرائيليين وانما علمت واستفاضت بعدما دونت السير وجمعت المتفرقات ويستلزم تلفيق الحكايه لتشهير بالخليفه المسلم ان يكون الملفق عارفا بما في هذه التهمه من المعابه شاعرا بما فيها من الاعتساس والغرابه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 فلا يطلع على الفلسفه اليونانيه اكانت فائده تلك الكتب واضحه كل الوضوح من احوال اقوامها الذين حفظوها ان صح انهم حفظوها ان احوال الروم والقط في ذلك العهد لم يكن فيها دليل واحد على انهم محتفظون بينهم بمعرفه نفيسه وان ضياع كتبهم فيه ضياع لذخيره من ذخائر العالم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 فقال لا فدعى بالدر فجعل يضربه بها وهو يقرا الف لام را تلك ايات الكتاب المبين ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون ثم قال انما اهلك من كان قبلكم انهم اقبلوا على كتب علمائهم واساقفتهم وتركوا التوراة والإنجيل حتى درساء وذهب ما فيهما من العلم روية هذه الرواية عن عمر بن ميمون عن أبيه وليس فيها ما يأباه العقل ولو حكمنا على عمل عمر بحكم الدنيا وحكم التجربة الواقعية وتركنا حكم الدين والإيمان إلى حين فبالتجربة الواقعية أيقن عمر أن المسلمين بكتابهم وحكمتهم خرجوا من الظلمات إلى النور وانتصروا على من حاربوه وعندهم كل كتاب وما فرغ المسلمون بعد من قراءة القرآن ولنقضت على تداوله بينهم سنوات فكيف يرضى الخليفة الذي يهمه أمر رعاياه أن ينصرف عنه إلى كتب لا يؤمن ما فيها وكيف يكون الحال إذا تفرقوا شذر مذر ولهم في كل بلد ويقوموا